عيين من لغتنا تك, تك تك يا روضتنا جيناكي ببسمتنا اشتقنا لك لابس جنك لالعابنا ومعلمتنا تك تك يا روضتنا جيناكي ببسمتنا اشتقنا لك لابس جنك لالعابنا ومعلمتنا وحنان